بسم الله الرحمن الرحيم لا أبسر بهذا البلد وانتحر بهذا البلد ووالد وما ولاد لقد خلقنا من هزال في كباد أيحسن ولن يطبع عليه حاد يقول وَهَدَيْنَا هُمَّ أِجْدَيْنَ فَلَقْتَهَمَا الْعِقَبَا وَمَا دِرَاكَ مَنْ عَقَبَا فَأَبْتُ رَقَبَا فِي يَوْمِ الْذِينَ سْغَبَا